صلى الله عليكم سماحه الوالد فيقتلوه من السياسه قتله من السياسه الشرعيه يرجع بها الى ولاه الامور نعم صلى الله عليكم يقول ان جاسوس من المسلمين الذين ينكرون الاخبار الكفار ان يحكموا بكفره وقتله الكفر لا يحكم بكفره بل يحكم لناله كبيره من كبائر الذنوب اما قتله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 وهو في الحقيقة في أمره جاسوس. نعم. يقول احصال عليكم المعاهد إذا جاء إلى بلاد المسلمين. وهو في الحقيقة أمره جاسوس. فما حكمه إذا نقض العهد مع المسلمين؟ هل يعتبر مقاتل أم ماذا؟ هذا مشان وليهم. ولا الأمور عندهم احتياطات وعندهم وسائل يعرفون بها الجواسيس من غيره. هذا مشبوه. نعم.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 ولا حول ولا قوة إلا بالله يريدون إن, أن ما أحد يقوم بالواجب وكل يعمل ما يشاء نعم